فَجِرْفُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِنَّ رَأْفَةٌ فِي بَينِ اللَّهِ إِلْكُم إن, إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أزاني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 ات الله عليه كان من الكاذبين ويجرا عن العداب ان تشهد اربع شهادات بالله انه انه لمن الكاذبين والخامسه ان غضب الله لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ عليكم وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُوا۟ بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اكتسب من الاثم والذي تولاك كبرا منهم له عذاب عظيم لولا اذ سمعتمو ظنن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم بانفسهم خيرا وقالوا هذا شُهَدَاء فَإِن لَمْ يَأْتُوا بِشُهَدَاء فَأُولَٰئِكَ لَن فضن الله عليكم ورحمه في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم اذ تلقونه بالساناتكم وتقولون بافواهكم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 تتكلم بهذا سبحانك هذا بتمان عظيم يعذبكم الله ان تعودوا لمثلني ابدا لمثلني ابدا ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكم ال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 الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء فانه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكانيكم من احد ما زكانيكم من احد ابدا ولكن الله ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يَأْمُرُ الْفُقَرَاءَ وَالسَّعَةَ أَنْ يُؤْتُوا لِلْقُرْبَى أَنْ يُؤْتُوا لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُضَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْ يَعْفُوا وَيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما يحصل المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرعون مما يقولون لهم حتى حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلونها فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان لَكُمُ الرِّجْعُ تَرْجِعُونَ وَأَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها واليضربن بخمارهن على جيوبهن ولا يظهرن زينتهن الا لابعنهن او اكناتهن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 119. والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم 110. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله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 إِنَّا إن رَجَنَّا حَصْنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا إِنْ يُكْرِهُنَّ فَنَاللهُ فَإِنَّ اللهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهٍ إِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلَ ومثلا من الذين خلوا من قبلك وموعظة للمتقين الله نور السماوات والارض مثل نور كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كانها الكوكب الذري ينقد من شجرة يقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يا كاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور علانر يمد الله لنور من يشاء وي يوسف بحلم فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يخافون صار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمان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 جُمٌّ مِنْ فَوْقِ سَحَابٍ وَلُمَعَتْ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ إِذَا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 هُو ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ جِبَالًا فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُ وَيَصْرِفُهُ, ويصرفه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأني الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومن وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى يؤتون اليه مذعنين افي قلوبهم مرض النار تابوا ام يخافون ان يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون انما كان قول المؤمنين اذا دعوا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 فَسَمُوِّلَ نِجَاحَ دَائِمِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَا يَخْرُجُونَ قُلْ لَا تَقْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ لَا يَسْتَخِفَنَّهُمْ لَا يَسْتَخِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَا يَبْدِلُنَّهُ مِنْ بَعْدِ خَوْفٍ أَمْنًا يَعْبُدُونَ رَبًّا لَّا يُشْرِكُونَ بِشَيْءٍ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَحَسْبُنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَظْلِمُوا الْحُلمَ والذين لم يبلغوا الحلم منكم فثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ومن بعد صلاه العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن فُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 فليس عليهم جناح ان يلبسوا ثيابا غير متبنجات غير متبنجات بزينه وان يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج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 ين ببركه طيبه كذلك يبين الله لكم الايات استذنوا ان الذين استاذنوك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شانهن فاذن لمن شئت منهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فاحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه أَن تُصِيبَ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا انْتُمْ عَلَيْهِ وَمَا Eee!